الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وبعد فما زلنا مع شروط صحة الصلاة انتهينا بفضل الله عز وجل الأول وهو طهار كلما فيها عن مسائل المضوء والغز وتيامهم وقهار أصحاب الأعباء كتيامهم وكالمسح على الكفين والمسح على الجبيرة وغير ذلك ثم على ذلك الحديث عن النجاسات وما هي النجاسات وكيف تطهر أو بعض صور من تطهير النجاسات قول ذلك مسائل في الشرط الأول من شروط صحة الصلاة وهي الظهارة من الحدث وظهارة الثوب والبدن والمكان من النجاس الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة ستر العورة ستر العورة في عندي عورة للرجل في الصلاة وعورة للمرأة في الصلاة أما عوت الرجل مطلقا فهي من السرة إلى الرتبة هذا الجزء لو كشف من الرجل فقد فعل محرما يعني نفعش واحد يمشي بشنع بشورة فوقه لقبت أو يمشي بشير من تحت السرة متشوف هذا بالنسبة لعورة الرجل مطلقا وعورة المرأة كل جسدها عورة على حال يبدو بعض أهل العليا يقول الوجه كفل من العورة ولا لا إلا أنهم متفقون لأن المرأة إذا كانت في نفسها فتنة يعني جميلة يتكن بها مطرعاها أو في عصر فتنة يعني لا تأمن على نفسها من الأشرار والأرذال والأنزال فقد وجب عليها أن تسطر وجهها وكفينها المهم عورة الرجل في الصلاة يجب على الرجل أن يسطر هذا الجزء اللي هو من السطرة إلى الرغبة وأن يسطر وصدره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عافيطه من توبه شيء يعني فعش راح يصلي هو لابس مثلا بنطلور وساتر به حد فوق نفسه كده الصلاة أقول لا ما تبطلش لكن يكون قد فعل مكروه يعني جزء فوق العلو ده لو مكشوق الإنسان يعتبر, يعتبر مكروها أما المرأة فلا أن تصلي كاشفة وجهها لكن تستو تلبس ثوبا يستو أو مغطي ظهور قدميها يعني إما تكون العباية أو الجيبة اللي هي لبسها طويلة تغطي ظهور قدميها تشد كده ذري بصابع رجليها كده تشد هذا الثياب بأطراف أصابع قدميها أو أن تكون لبسة لجورا مثل شراب مخلاً أو ما شاكل ذلك. هذا بالإضافة إلى أنها لا بد أن تكون ساترةً رأسها ونحرها وصدرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار إلا بخمار يعني لا يقبل الله صلاةً من أمرأة بلغت المحيص إلا بخمار، خمار تغطي بها خمار الحجاب المشهور المعروف لأن المرأة إذا لم تسو عورتها في صلاة فصلاتها باطلة. هذه كانت آه آه آه هذا كان حديثا عن عورة العروج وعورة المرأة في الصلاة. ألا صلّى وصلى وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.